بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد لله واصحابه جمعين قال رحمه الله وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فعل فيقع به وإلا منوه جاد أو هازل لما ذكر المصنف رحمه الله الطلاق السن والبدعي في الزمن والعدد ذكر بعد ذلك ما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين إما أن تكون صريحة بالطلاق وهو درس اليوم أو تكون غير صريحة وهي الكناية وسيأتي في درس الغد بإذن الله وألفظ الطلاق الصريحة يعني التي لا تحتمل غير الطلاق وألفظ كناية الطلاق هي ما تحتمل الطلاق أو تحتمل غير الطلاق كما سأتي بإذن الله فقال رحمه الله في ألفاظ الصريحة التي لا تحتمل غير الطلاق قال وصريحه لفظ الطلاق يعني كلمة الطلاق فلو قال الزوج لزوجته أنت الطلاق وقع طلقه وما تصرف منه أي وما تصرف من هذه الكلمة أي وما تصرف من هذا اللفظ مثل المصدر أنت طالق فتقول طالقت طلاقا وطالقا فهي طالق فلو قال أنت طالق يقع الطلاق وكذا اسم المفع المفعول فلو قال أنت مطلقة يقع الطلاق فما تصرف من لفظ الطلاق يقع به الطلاق قال غير أمر يعني غير لفظ الأمر غير لفظ فعل الأمر فلو قال اطلقي ما يحتسب طلقه لأن لأنه ليس بخبر وإنما إن شاء والطلاق يقع بالخبر لا بالانشاء. قال ومضارع فلو قال لزوجته أنت تطلقين لا يقع الطلاق لأن هذا انشاء ينشأ أنت تطلقين الآن غدا بعد غد لكن لا يعبر عن الطلاق لا يفيد الإخبار بالطلاق قال ومطلقة اسم فاعل فلو قال لزوجتها أنت مطلقة لا يقع عليه الطلاق قال فيقع به أي يقع بصريح الطلاق وما تصرف به الطلاق فيقع به بالطلاق فيقع بصريح الطلاق وما تصرف منه الطلاق وإلا لم ينوه يعني وإلا لم الطلاق فلقال لزوجته أنت طالق وقل ما نويت هذا الطلاق يقع لأنه لفظ صريح لا يحتمل غير الطلاق قال فيقع به جاد أو هازل يعني سواء كان جادا في هذا اللفظ أو كان هازلا فلو كان يمزح مع زوجته يمازح زوجته وقال لها أنت طالق تطلق لأن النبيع السلام يقول سلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق فيستوي فيه الهازل والجد في لفظ الطلاق فيقع به ثم بعد ذلك قال فإن بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما يذكر هنا فيما لو وقع طلاق وهو لا يعني الطلاق يعني وقع طلاق وهو لم ينوي الطلاق فإنه يقبل حكما يعني قضاء كما سيأتي فلو قال فلو أراد بطالق من وثاق لو قال لزوجته أنت طالق لكن قال أنا أقصد بذلك أنها طالقة من وثاق يعني ليست مقيدة بحبل في يديها أو في قدميها وإن قلها أنت طالق يعني تصلين تتحركي فهنا لم يقبل حكما يعني قضاء لأنه لفط طلاق أما فيما بينه وبين الله إذا لم فإنه لا يقع طلاق أما قضاء لو رفعت الزوجة إلى القدرة القاضي وقالت له إنه قال لي أنت طالق فيوقع عليه القاضي الطلق لأنه لفظ صريح وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إن لم ينوي الطلاق وخرج منه ذلك اللفظ يريد به طالق من وثاق أنه لا يقع الطلاق قال فإن قال طالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره يعني لو كان يتحدث مع زوجته وقال لها أنت طالق وقال أردت بطالق يعني من نكاح سابق لي منك فقد طلقتك من قبل وهو يخبرها أنت طالق في طلقة التي قبل الزوج الذي لم تتزوج الذي في زواج السابق يعني رجل طلق زوجته ثم تات العدة ثم عقد عليها عقدا جديدا فهو يحدث معه ويقول أنت طالق وقال أنا أريد أنها طالقة من زواج الأول لم يقبل حكما إذا ترافعت الزوجة إليه مع القاضي يوقع القاضي الطلق القول قول المصنف أو في نكاح سابق منه أو من غيره يعني كانت أم المرأة زوجة لرجل غيره زوجة لرجل غيره فهو يتحدث معه ويقول أنت طالق وقال أنا أقصد بزوج بالزوج الأول الذي قبلي لم يقبل حكما قال أو أراد طاهرا فغلط يعني يريد أن يقول لها أنت طاهر فأخطى وقال أنت طالق قال لم يقبل حكما يعني قضاء ذهب الشيخ الإسلام إلى أنه يقبل لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ فيدين فيما بينه وبين الله فإن قال أردت بذلك عدم قوع الطلاق وإنما أخطأت لا يوقع عليه الطلاق سواء كان فيما بينه وبين الله أو حكما. فذكر مصنف رحمه الله هذه الأمثلة فيما لو, ت فيما لو تلفظ بصريح الطلاق ولكنه لم ينوي الطلاق وأن الحكم في ذلك يقبل حكما. ثم ذلك قال ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم يقع ولو قيل ألك امرأة فقال لا وراد الكذب فلا ذكر هنا لفظ يعيد لفظ الطلاق سواء كان لفظا صريحا أو كناية، فمثل للفظ صريح فمثل لجواب للفظ صريح، ومثل لجواب للفظ غير صريح. فإذا كان فإذا كان الجواب لسؤال لفظ, لفظ الطلاق الصريح يقع، لذلك قال. ولو قيل أطلقت الطلاق هنا لف صريح من أطلقت زوجتك فقال نعم يعني الجواب نعم طلقت فيقع وقال في الكناية ولو قيل له ألك امرأة هنا ما في لف الطلاق وإنما كناية عن الطلاق ألك امرأة فقال لا وراد الكذب يعني يريد أن يكذب إن ما عنده امرأة ولم يريد الطلاق قال فلا إذا لم ينوي الطلاق لأن هذا الجواب جواب لسؤال فيه كناية فيه كناية الطلاق وليس فيه صريح الطلاق نعم والله أعلم صلى الله وسلم محمد يقول لماذا يفرق الفقهاء بين الحكم القضاء وبين الديانة بين العبد وبين ربه لأن هذا نية وفي القضاء يؤخذ بالظاهر لأن القاضي ما يعلم الغيب فيأخذ باللفظ الظاهر ويحكم به يقول هل يقع الطلاق في, في من استدرج من, من زملائه في من استدرج من زملائه على النطق بالطلاق من أجل الإقاع به لضعفه نعم لو نطق به وهو عاقل ومكلف يعقل معنا الطلاق يقع حتى لو خدع يقع يقول يسأل الرجل لطلقت امراتك فقال نعم فكفق الطلاق وهو لم يصرح بلفظ الطلاق لأنه السؤال معاد في الجواب، فقال انطلقت أم رأسي، قال نعم طلقت أم كذا الجواب. نعم. قالوا هل إذا كان يقصد بنعمة أخرى هل يقع الطلاق؟ حتى لو كان يقع يقصد غير الطلاق بالسؤال لفظ الطلاق يقع، لأن لفظ صريح في الطلاق.